بسم الله الرحمن الرحيم شورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبا ولا تأخلكم بيما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والشهد عذابه طائفة من المؤمنين الذاني لا يذنكح إلا زانيه أو مشركا والزالية لا يذنكحها إلا زال أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأَنَا نَادِيكُمْ وَهُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْضَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أن فسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إذ كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولاءة عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم في ما فيه عذاب عظيم إلتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتقولون مَا ما ليس لكم بعلم وتحسبونه الجناة وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعلمكم الله ان تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تسيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم, لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن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 يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من ألصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهم او ابائب آبائ عولتهم او ابنائهم او ابنائهم او ابنائهم او ابنائهم او اخوانهم او بني اخوانهم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 ولا يضربن بارزلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانقحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وابائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار نور على نور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 بكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأذكار ليجزيهم الله أحسن ما عموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كشراب من بقيعة يحسبه الضمآن ماءا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 الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم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 يكاد سما برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمننا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسول بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ ويتقي هُمُ الْفَائِزُونَ وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفا إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وَإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن إن الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُنَّ النار الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُوا الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لِيَسْتَأْذِنُوا الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحلم منكم ثلاث مرات مِنْكُمْ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم خوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستألموا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابا غير متبرجات بزينة وأي يستعطفن خير اللون والله سميع عليم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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 الاء إِنَّ لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم علن ويوم يرجعون اليني فينبئون بما عملوا والله بكل شيء عليم